من الذين كفروا قبلك مهتدين عن اليمين وعن الشمال عذين أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون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 كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا